مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم وعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن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 قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين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 رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء من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 للفقرة المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا وينصر الله ورسوله أولئكهم الصادقون.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 تحسبهم جميعا وقلوبهم شَتَّى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم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 خاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمتني غد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 ''لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا''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 هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدير السلام.